لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ا ل ذ ي ن ي أ ك ل و ن ا ل ر ب ا ل ا ي ق و م و ن إ ل ا ك م ا ي ق و م ا ل ذ ي ي ت خ ب ط ه ا ل ش ي ط ا ن من الله م س ذ ك ب أ ن م ق ا ل و ا إ ن م مثل ا البيع الربا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 صوف ع ل ي ه م و ل ا هم ي ح ز ن و ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا ا للعلوم ه و الاسلاميه بقي من الربا يا موسوعه النابلسي بقي ل ر ا إن كنتم م ؤ ن فإن للعلوم م ت ا فأذنوا بحرب ن الاسلاميه ل ه ف أ فلكم رؤوس, أموالكم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره إ ل ى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله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 ي ك ت ب و ه صغيرا أ و ك ب ي ر ا إ ل ى أ ج ل ه ذ للعلوم ك م ق ص د ا ل ه أ ق و ا ل ش ه ا د ة س ل ا ن ي ه ت ت ر ب و ا إلا ت ك و ن ت ج ا ر حاضرة ر ة ت د ي و ن ه ا ب ي ن ك م ف ل ي س ع ل ي ك م ج ن ا ح ل ا ت ت ك ب و ه ا و أ ش ه د و ا إذا ا ت ب ي ع ت م و ل ا ي ض ا ر كاتب و ل ا ش ه ي د و إ ن ف ع ل و ا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم ّ الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أ م ا ن ت ه م وليتق الله ربه ولا تكتموا ا ل ش ه ا د ة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون علي م لله ما في السماوات وما وان تبدوا ما في أ ن ف س ك م او تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ا م والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من احد نفرق بين أ من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا غفرانك ربنا واليك إ ل ي ك م ص ر ر غ ف ا ن ر ب ن المصير و إ ي ك ا ل لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها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 ك م ا ح م ل ت ه ع ل ى ا ل ذ ي ن من ق ب ل ن ا ر ب ن ا و ل ا م ي ه 「今夜も」<音楽>